ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك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 بِالْهُدَاءِ فَمَا عَبِحَتْ جَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ سَوَقُدَنَا رَأَى فَلَمَّا أَضَاعَ أَتْمَاهُ لَهُ ذَابَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط يجعلون أصابعهم في آذانهم الصواعي هذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوفين وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله انَّا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تفعلوا ولن النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم ان لهم جنات من الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها